لذا أخذ اسم روح الرب الإله الواحد النور. ولذا أخذ قبل بدء الآية السادسة التي تقول فيها له وعيب أستدي معه الرضانية كلها. الصلاة الرضانية الحية اللي هي أذان الذي في السماوات. تزدحلنا إلى أعماقها. نجد إنها تحمل كل شيء إذا الإنسان صلاقه بعمق ربما لا يشترك إلى صلاة أخرى غير لا ينجوش في الزاوة الأولية كلما في الزاوة العالم الآن الذي يستمع لاحقوا في كل أبانا ان الانسان يتكلم بالجمعة لأنه يقول في أبي الذي في السماوات ليهو الأبانا وفي كل السماوات يقول كوبزنا يعطينا اليوم هذا سر لنا لا تدخلنا في تجرب نجيمة من الشديد ما بيقولك ماجديني من الشديس ما بيقولك إذا شريك ما بيقولك أعطيني الخطب الراشد وهنا نأخذ أول لرب في صلاة أبانا الذي إنما يقول لا نتجذأ من الكنيسة المقدسة حينما أمام الله لا نذكر أنفتنا فقط وإنما نذكر العالم كله نذكر الكميسة كلها نذكر المؤمنين كلهم نقول أدانا ونتكلم بكامل لأن بقول الكلام ذا لأن في ناس كثير يقول لك المسيح ده مثلثة بالشخص لما مخلص الناس كلهم يعني نشيك غير كنت مخلصة في ايه السخن. ويظن الواحد انه بيكون علاقة خاصة مع الله وبهذه العلاقة يبدو كما لو كان نفس الناس كلهم أنت وانت واقف امام الله في الصلاة ما تنتشهد قل يا رب لا اريد ان ادخل ملكوت السماوات وحدي أريد أن أدخل مع الكل لا أريد أن أدخل وحدي وليست هذه هدارة مبالغة مني أقولها لكم فموسى النبي عندما صلى من أجل الشعب قال ربنا إن تذكر لهذا الشعب أو سمحوا اسني من كتابك الذي كتب تطور كلام أو سمحوا اسني من كتابك الذي كتب موضور في الرسول يقول وذاته لو أنني نفسي أكون مرفوضا من المسيح من أبي أخوتي وأنصدائي حتى بالجبه شروم يا سبعة وفتاعة موتة في قروب 32 فواسد ليفكر في أخواته ليفكر في الماس البائيين يقول يا لك أبي الذي في السموات أنت أبوي وأبو الكل ومش أطلب منك من أجل نفسي فقط فأطلب من أجلي ومن أجل الكل ومش أحب أنك تغفر لخطيتي الوحدي زي أنت تغفر لنا كلنا ومش أحب أنك أنت تنفذي الوحدي زي أنت كلنا من الشغير وهنا يبدو الإنسان يتكلم بروح الجميلة بروح المجموعة بروح الكل لأننا كلنا أعضاء في جسد واحد ستألم عوضه ستألم معه ذات العضاق إذا أنت حينما تقول أبانا لا تتذكر فقط إنك ابن إنما تتذكر أنك واحد من أخوة كثيرين واحد من اخوى كثيرين وتتذكر انك لا تصلي من اجل نفسك فقط انما من اجل الناس جميعا حتى شو بعد الثلوات نجد هذه الروح نقول حل واكفر واصبح لنا عن سيئاتنا التي صنعناها بمعرفه والتي صنعناها بذير معرفة اللي فعلناها بإرادتها واللي فعلناها بذير إرادتها كلها بأسلوب الجامعة تذكر يا رضو مرضى شعبك إش من أجل اسمك الخدوس آبائنا وإخواتنا الذين رفضوا يا ربنيا نقولكم الكنيسة لا تعلننا إطلاقا الأمامية في صلواتنا إنما تعلمنا أن نصلي كجزء من مجموعة ونطلب من أجل الكل ونسعى لكي ينادي الكل هذا القلاش العظيم نذانا الذي شث موان أنت هنا تكلم الله كأخ فلا تقش فقط أمام سيد إنما تقش أمام أرض وكل ما تحن لكلمة أرض لما الشنو والشب والعط والمشاعر الضيئة والعلى البعض يسأل ما تاريخ عبارة الأبوة السماوية هل المسيح فقط هو الذي علمنا أننا أبناء لأبد السماوي سبدا هو صحيح أكد على الموضوع ده ودأ عليه لكن هاشي الأبوة السماوية موجودة من أيام آدم من أيام آدم ولذلك في انجيل معلمنا نقطة وهو يتكلم عن امساب المسيح يقول ابن شيث ابن ادم ابن الله فكأن ادم كان ابن الله من يكن له ابن وعم وكان الله ابن الله وفي ستر التبنيه اضحى ستة قبل الطوفان يتكلم الكتاب عن اولاد شيث بعد ما قتل أهالي وقائين أنصح من القطاع ورفض من الله وأصح الناس المقدسة من فيه يقول رأى أولاد الله بنات الناس أنهن حسنات ألي أن أولاد فيه الذين نسبوا أولاد فيه الذين نسبوا إلى ما أطلقه أولاد الله وأولاد قايين اللي هم ما بقول في النهاية بالإلاء المحدث سموا أولاد هم بقوا فنات من أيام هذا هو من أيام فيه فردنا أن أعتبرنا أولاد أولاد الله عبارة ربنا كل حتى في العهد القديم يقول يا ابني تعطيني ثلقك فسيخافك كل نفس يقول يا ابني نفس الناس ما كانواش فاهمين الموضوع ده من انا نفسي عشان هقول لكن انتي فين ضروره من الله اني انا مش فرح بك ما ربنا حتى بالنسبة للناس الخطاة في العهد الأديان، كان يؤذون الناس بعده، ففي سورة عزية يقول: ربيت بنيهم ونشأتهم، أما هم فعصوا. فجد. ربنا يريد ان نكون اولاد لي في ايات كثيرة جدا كتاب المقدس العهد الخديم عن البنوة لله ايضا. <تصفيق> والسجرة الاشياء يقول له انت يا الله ابونا. الله يريدنا ان ننظر اليه بهذه العافقة. عافقة البنوة نحو والله لا يريد لنا جلة العديد انما يريد لنا عواطف الاولاد الاسنان يقول سلوا وقولوا ابانا طبعا يعمل يقول يا رب يا رب يا سيد يا الهنا يقول كثير يا ربنا ومره المجزلية التي ربي والهي كل هذا جائل ومنظوط والضاق إليه مشاعر الأبوة التي عند الله يحن الرسول انظروا أية محبة أعطانا الآن أن ندعى أولاد الله نحن من نواحي الحب اللي ربنا ليأخذنا فيها وإحنا لما نصمتنا لبسر هذا الحب فلما تقول يا أبانا تعرف ان الصلاح ممكن تستجاد لأنها موجهة الى الآذر وأيضا تظهر في الزالة اللي دينا تظنه فينا وتظهر بانه دخل عواطب جديدة في الصلاح فبقى الصلاح حظ وما بقى بين يا أبانا. فهو ايه تاني وانت لما تولي اهانة انما تفتكر ايضا ان جاي مرطينك اب له مشاعر الاب من خلون وعطف وحب انت كابل لازم يكون لك مشاعر الاب لازم تحب اباك السماوي لازم تطيع اباك السماوي يقول أكرم أباك وأمك في الجسد معروف من أبوك وأمك أما في الروميان فأبوك هو الله وأمك هي الكنيسة على رأي أحد الكثيرون قال لا يستطيع أن يقول لله يا أبي إلا من يقول للكنيسة يا أمي لا تستطيع أن تكون ابن لله إلا لو كانت الكنيسة أم النجد لأن الكنيسة هي التي سيدك في المعمودية ابن الله, الله. الكنيسة هي التي تعطيك هذه الولادة لما تدخل في حياة الإيمان وتدعمك وتبدأ ابن لله عن طريق الكنيس مثل واحدة جبلة تبا اذن الله ابن المستغل لا انت اذن الله عن طريق شروع يمكنك تقول لله أبي إلا لو اتلك الكنيسة يا أمي. إذا اذا قمت الله اذنك كما يليك البلوة ليست مجرد اسم انما هي حياة وهي مسئولية ليقول عرض عليكم خلال اثير في رب ان تسركوا كما يليق بالدعوة التي دعيتك ليس عايز ايه ان تسركوا تسعي وبهذا يقول معلمنا رحان الرسول لهذا اولاد الله ظاهرون واولاد الهو ظاهرون تقول يا ابي المفروض الاجل يكون له صورة ابيك المفروض الاجل يكون له صورة ابيك فلما تقول لله يا ابي لازم يكون لك صورة ابيك السمام تكون صورة الله ومثاله تكون شبه تكون نفسه وإلا زيته فائده لأم الله يا هباني قلت بالحقيقة الجردية لما كنت ذلك إبن لكن إذا ما كنت ذلك إبن فالشباب يقول إذا فأنتم نقول لابنون إن علمتم أنه مبار هو سعلموا أن كل من يفعل ذلك موجود منهم سؤال يا هدانا سؤال أنا الله ووليه ولي حبك الميراث وجنته نعتي أقول لك يا حبيبي نبت إلى جوار أن أنت إذن الله أبعى الآية التي تقول المولود من الله لا يختط واشتذير لا يرش ها يستخدم نصيبك الميراث وانت مختط فالنصيبك إيه فالخطاء نصيبهم معروف ولهذا تعلمنا الكنيسة المقدسة اننا في كل يوم نصلي ثلاث الغروب بقول لست متحقا ان ادعلك ابنا اجعلنيك اخذ غرابك انا بقولك يا ابانك لحب منك انك بتتمين ابنك وتواضع منك انك بتتمين ابنك لكن انا في الحقيقة أعمالي ما تدل على كده بيقول من خمارهم تعرفونهم. وأنا خمار لا تدل. لذلك بكل استدعاء قدامك، قول لك لا تستحق أن تدع لك ابنك. صدقني يا أبي السماء. إن بنوتك إن أبوتك. وإن كانت تشرفني كثيرا. إلا إنها تخجلني كثيرا أمام دميري كلما ما أقول يا أبانا بأحجل أمام نفسي وقول هل حقا هذه صورة أولاد الله هل حقا هذا سلوك أولاد الله هل حقا كل من يراني يقول هذا واحد من أولاد الله أن تلمت أبانا اتعلوا دون ان ادخل الى اعناقها حتى كده في اول السلام ان الذي يتعمق في الثلاث الربانية يجي فيها كل شيء من ممكن واحد يوقف عن كلمة ادانة كدو الى انسائك لم تنقل ويسمح في كلمة ادانة بقول لي اريد يا ربا فاعدني خطيشي ليه تريد تريد اسلب قيد واخد اسمك ومشو اخد صلك او على اسمك القدوز بسبب يا ابا انا لست مستحرك ان امعلك ابن اذا لنوتك لله ليست مجرد تشريف انما هي مسؤولية ايضا لا تولي وجهك نحو أريج. لا يري وجهك إبني نحو أريج. إن علمتم أننا ظاهرون فعلموا أن كل من يسعى إلى الدرج موجود منه. إذا خذتني ولله الصنمودية لكن هل سلكت كما يبيت؟ أم لم تذلك؟ <تصفيق> نسيب الوضع نسمي ونقول يا أبانا معناها أنا رب أريد أن أكلم قلبك أولا كأب انت جسيد لك حقوق ولك السلطان وانت كابا ايضا لك حقوق ولك السلطان ولكن كلمة الابوة فيها عواطش تخليك ما تتتخدمش سلطانك تتتخدم سلوك لو إن كنت انت بتقول يا ابني اعطيني كلك فانا برضو بولك يا ابي اعطيني قلبك اعطيني قلبك اعطيني حظك اعطيني عنقشتك اعطيني ايضا وفرانا كده اطلب فينا بعض على انه يبدو ان كلمة يا ابانة مجرد تأمش الابوة لكن الطلبات لست جاية بعدين هدانا الذي في السماوات. ربنا موجود في السماء وموجود على الأرض وموجودنا بين السماء والأرض وموجود في كل مكان ولا يحده مكان اسمعنا كله الذي في, في السماوات. أولا تتريح عن أباء الأرضيين لأن لدينا على الأرض أباء أيضا أباء حتى في الجسد وين أباء روحيين أيضا فتؤ أباءنا الجسدين أو أباءنا روحيين أنا دلاؤ سباقات قبل هذه الذي في السماء نوع من التحرير يعني وكمان على كذا أظهر السماوية أباءنا عواصف الحب والأبوة والكل لا, لا تنسيخ محات الله لأن احنا احيانا محبثنا بالله ما محبثه وفي حرب الله نفكت مخافة الله بينما الكتاب بيقول بذئر حكمة مخافة الله وإحنا نتعج نفكت المحالة بجاعة الأرض ووقت ذالة بجاعة الأرض عشان كده نقول أبانا الذي في السماع إن أنا ووقت ذالة بجاعة الأرض نفكت نفسي واستقلت وصف محبه صنعنا في عقوبة ولا في ديمونة ولا في حاجة هبسك الروح للمهم الذي شدت مواجع الله فبسك روحك صحيح انت ادي ولكن انت عالي علوم لا حدود له محبتك انزلتك الينا وربطتك بينا وخلتك تاخدت بيهتنا وتأخذ صورتنا لكن هذا لا يمنع علوك الكبير وإنك أنت في السماوات وأنا وسط الدالة التي أقابضتها أبي لا أنسى الحيلة التي أقابضتها إلهي فأقول لك الذي في السماوات إذا ذكر لعوتك أيضا وأتذكر جلالك وأتذكر عدلك. وأتذكر العظم بساعتك فأقول لك مين أنا رب اللي كلمت سنتم في السماء أنا عطل عمين من أنا الطراب والرماس حتى أبتح لي أمامك أنا مين وين الطراب والرماس مين أنا اللي كلمت أنت يا رب الذي تقل أمامك الملائكة ورؤساء الملائكة انت الذي يقت امامك التاروبين والطارفين انت الذي حول عرشك الإلهي. والجمع الهي القناة السمائية والجمعة جير محبه الذي من القوات السمائية رغوات رغوات وقلوش قلوش كلهم مقلوش قجامة وكلهم يقدمون لك الفتنة انا ايه اللي حشرني وسط واسطدوش كلهم جيلا مين أنا اللي شاية قرار أحفظ ذك وابتف ملعيك دي حدث اكثر ده غرأة مني أنا, بلتقى... أنا خائفكم بلتأي فوق ما ينبدي كل ما هم تبتأي فوق ما ينبدي أبتكر حلمة أباني ولما جيت جامة وأزودت أبتكر الذي في السماوات وأعمل سواجم هو من السواجم الحق يخليني أقول أباني والأولى سيخللونها أولو الذي شبتموات وأنا بين الحب والأيدة أخذ أمامك يا الله لا محبتك تنسيني عيدتك ولا أيدتك تنسيني محبتك أعيث في حبك وأعيث في محافتك من الآن وإلى الأبد. هاي كذا على شفتي إنسان يصلي فلا يصلي ولا إيش بيصلي بغير كشوع ولا إيش بيصلي وبيحرك أيله وبيحرك ربله وبيحرك عينه وبيصلي وثني كروه ويتكلم وعي أشد كذا بوقار يقولك أحد أبونا لا أبي أنا منحط كلامه كذب وكنسا ان هو هو السماوي كنسا ان هو الله كنسا ان السماوات ليست في قدامه وإلى ملائكة ينفق حماقة كنسا ان هو غير المحدود وحده وان هو في الكلية القدرة والكلية العظمة وان السماء هي كثية الله والارض هي موطئ خدنيه لكل ما يعيش فيها من كائنات موطئ خدنيه ما تنساش روحك حتى كده انا بقول ابانا وبيطي روحي على الارض ساجدا وبحني روح نديها شاشعا امام الله وانا راكع وانا ساجش اقول له ابانا وقول له له كده وانا روح اتحبنه الحب لا يمنع الحيلة، الحب لا يمنع الحيلة، لأن كثيرون جدا باسم الحب، كثيرون جدا باسم الحب يتحاون في حقوق الله، كثيرون جدا باسم الحب يتحاون في حقوق الله، لا يعطونه الاحترام اللائق ولا الحيلة اللائقة. ولا الخطوع اللائق، ولا الطاعة اللائق، وننسى إن هو ربنا صحيح هو ربنا وهو ايضا ربنا ونجمع اللتين مع بعض فهنشد الله ذا الذي في السماوات والقول في السماوات والقول الذي في السلاط لابدلك الذي في السماء لأن السماء دي شو شردير السماء الثالثة صعد إليها بول وطبعا فيها الإبتسين وفيها الفردوس وفيها أشياء لا يمتق بها ولكن هناك السماء السموات سماء السموات سماء السموات, السماء السموات. يعني إن عزت هذه السماوات أرضاً فهناك سماء أعلى نفسه السماوات هذه هي التي لم يفعب إليها أحد من الناس إلا الإبن فقط يعني فعات البعض يقول لك إيه يعني مسيح صعب للسماء ما إليه صعب للسماء أخنوق صعب للسماء وهم صعب للسماء أوليه المسيح يقول ليس أحد صعب إلى السماء إلا الذي نزل من السماء ابن الإنسان الذي هو في السماء الشيء حد صعب له لسماء السموات السموات العادية صعب إليها بعض الهدف وإن حتى بدنا نسمى للعجرة نحن الله في 16 متر نسرة حيث عوض العجرة إلى السماء لكن سماء السموات لم يصعد إليها أحد كل الذي هجل منها ابن الإنسان الذي هو في السماء الَّذِي الذي في السماء في عنو والعنو شو عنو والعنو الأمام الذي في السماء في هذا العظم أفعر بإنسحاق أمامك وبالخشوع أمامك فأشعر بانت مين يعني فهو منك انك انت تستنع إلينا. فهو منك انك انت تستنع إلينا. لذلك العسكر لم يدر ان يرفع نظره الى كون كان مكسوف انا ارضي و انا طراضي على حسب التراب والارض و عشان كده مكتوف مكتوف ارفع نظري لفوق و من تحت و تحت كده تقول لك اتفقلي و ارفع اني خاطي و وصي في الطراض اللينا سلك تشنيه لكن احنا بنقول ابانا الذي يخذ سموات وبنرفع الينا لفوق وبنرفع نظرنا لفوق مع ان ربنا موجود في كل مكان لأن رفع نظرنا الفوق ليستعرنا جبتموه والعلوم زي ببرا في منارات كده جلية مناره عالية فوق، لفوق لفوق تبص كده تشارك بان الله فوق تشارك بان الله فوق وتشارك بان كنت ادخل كنيسة بتخش فيها عشان تطلع الفوق وتزدى الفوق شوق لبيت السمس وبعد ان فينا تنظر الى فوق سجد صليب هو يمتغي انقصت مع المشيش لكي أشعر الى فوق نفسه زي سات ليشير الى فوق هكذا المنارة زي سات ليشير الى فوق الى السنة. وليفور الى فوق لكي يريد ان من المستقرق الابدي يكون هناك فتطبع الى فوق المسيح سيأتي في مجيء في مجيء الثاني ويلث الملائكة ويأتي على احتحاب السماء ونختص نحن الى احتحاب وهناك نكون كل حين مع الرب هناك فوق فترفع نظرة الى فوق الى السماء. لكي تتذكر أنه لكي تضطن الله ينبغي أن ترتكع فوق مستوى الأرضيات ترتكع فوق مستوى المادة فوق مستوى الثراب وترقع دائماً نظرك إلى فوق متسامياً عن المادة ولبسجوا الثراب ولهذا المصنوع يقول في ارفعوا ايديكم أيها القبيسون وباركوه حين نجرب عنظر في لسوء وطبع على شمس فتامة نجرب من نجيب ربنا السماء ينتبه ليه انك ايضا ان تسلق كأحل السماء لكي ان معه في السماء لحيث تذكر نحن الارضيين انه يجب ان نسلق كالسمائيين ونستجد التمرار اليهم ولا حد يسلي ويقع الى فوق فالأرض يطع نظر إلى فوق فأمره يقول يا ربك لست من هذه الأرض أنا مشتبسلها قادمتي أنا يسمي الأرض لي أنا من عندك مفوق أنا كنت مدخسا في كمك أو تعطى أنت في هذا التراب وسيأتي وقت أخرج فيه من هذا التراب أنت عايز أترج إلى الأرض أبدا عايز أبط إلى الأرض عايز أبط ديناً إليك ديناً إلى فوق إلى السماء وإذا قلت أباناً الذي في السموات إنما أتذكر كل ما في السموات أتذكر سكان السماء من الملائجة وأتذكر سكان السماء من الفجيسين وأتذكر الروحانين الذين يعيشون بعيدا عن المادة وأولي أنا عزتك كبيرا زين أبي السماوي ألا نجب أن نبقى السماوي زين زين أبي السماوي نجب أن نبقى السماوي زين زين أبي أعيش في السماء ينبغي ان احول الارض الى سماء وهذا تقيل عن ادائنا الكتيفين انكم كانوا ملائكة ارضيين او بشر سمائيين ملائكة ارضيين او بشر سمائيين حولوا الارض الى سماء كما قال الكتيف يحول ذهري الجمه ان السماء بكواكبها ليس مثل إن دي دي دي البرية دي في هيض رغبارها. لا يعتبرنا دلوقتي سماء، ودول الكواكب البرية هي البرية ما السماء، ودول فض الكواكب ذاته. والأما ترى ستة كواكب برية أيضا، وهذا ما أراه بعيدا بتجدين اسمهم كواكب برية. لا السماء، الأرض بما السماء. وبارأنا الذي في السماوات. يعني حتى في هذه الأراضي التي حولناها إلى سموات رأينا موجود فيها بالتأكيد ولذلك ولذلك العذراء علم بالسميج السماء سني إيه لأنها صارت نسكا لله فلا إسمه والجنية بالسميج السماء سماء. لأنها إذا نسكا لله فلا إسمه وبالخط الأمور فيها زي النجوم اللي في السماء والعقد فيها زي صفقات زي السماء وثُقَى الخميس السماء الثانية ولما قال أبان الذي في السماوات أقصد أيضا الذي في هذه الكائنات التي تحولت إلى سماوات وفي هذه القلوب التي تحولت إلى سماء جيلة الشارع اللي بتويني تعاشل ترسيلة في سماعٍ خنف حقاً إننا كل قلب عاش بالخد السماك كل قلب عاش الحب لا سماعي لا متقن الله لا يوجد لا سماع ثاني وفحظو لك شين يا ربي أزعي لي عنه لما بتوينكم خيات من الله ونحضي كل شيكم يا من عناه كده أنتم في السماوات وركن حال فيكم وبيتهدو أبناء الذي في السماوات السماوات هي اللي جوهنا هي دي السماوات اللي انت عايش فيه أبناء الذي في السماوات يعني نتكلم إله غريب عنك أو بعيد عنك أو حالي عنك لأ إله موجود فيك وبرضه موجود في السماعات لأن قلوبنا تحولت إلى السماعات حينما حللت أنت فيها يا الله فصعر السماع لك السماع كرت يلا الله وردنا ليه كرسي جواي وقدي سماع برضه يلا وقت وانتبع سماع ذانا الذي في السماعات فأنا أعطى كده جدا على الثاني سعرق معنها <تصفيق> لان في السكر ان تجد المشاعر المختصة وفي السكر مثل هذا في السماوات وإن كنت منسكت إنيه أكثر مما تنسكت إلى أبيك الجسدي وإن كنت مهالك إنيه ومرجعك إنيه واتجاهك إنيه وعوضك إنيه ونازل تنسى الطلبات الأرضية كلها وتسجيل الطلبات خاصة بأبيك السماوي فقط يتقدس اسمك يأتي ملكوتك لكل نتيئة تبقى في السمى كذلك على الأرض هل لقى الحكاية عندما تطلب شهادك أنا بتتأني بعد ما استكدت رجمت واشتبحت في رجمت في السموات ثم كثبت أطلب حجم شهاد الأرض فلقيت موقات رجماني أقول له اسمك وملكوتك ونشئتك وأنا رب عائد اتكلم عنك وطيبك من الارض وطيبك من الناس اللي فيها وطيبك مني انا كمان ومن حياة الارضية حتى من خطيائي ومن جاء انت عايزة بتبريهم انا عايزة بتبري جلي وقل لك قد وسسمك وقل لك لك لك اطلب الطلبات الخاص صديق انت يا ربك الان قبل ما على الارض قبل من حديث السماء وغفر روحي وقل انفقل بالطراب والرماد وارجع ثاني فينا لعالة خليني يا ربي في الزمن الوأتي أتبع معك شوي أتبع معك شوي أنتغل معك شوي أنتغل بإسمك أنتغل بملكوتك أنتغل بمسيئك وبعد أن أنتغل بيها أتدرب وارجع لنسبي ماذا لست يا ربي رب نفسي وخليني اسمك وملكوتك. يخيي إلي أنك تقريب بشكل هذا بل من هذا أقير من هذا المستوى